إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَأَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ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 وَلَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا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 INNA RABBAKA WASI'UL MAGHFIRA HUWA A'LAMU BI-KUM IDH ANSHA'AKUM MINAL ARD WA IDH ANTUN AJINN WA IDH FI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 وَأَنَّ عَلَيْهِنَّ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا ابْقَى وَقَوْمَنُ حِ مِن قَبلل إِهُم كَانواهُم أَضلَمَ وَأَْطُغَ وَالْمُؤتَفِكَتَ أَْوَا فَوالشَّهَا مَا وَالشَّ فَبِأَّ آلَ إِ رَبِّكَ تَتَمَارَ هذا نذير من النذير الاولى ازفه الازفه ليس لها من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا وَإِنْ أَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ